يا باسط اليدين بالرحمه يا صاحب كل نجوى ويا منتها كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدا النعم قبل استحقاقها يا ربنا وسيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا نسألك يا الله ألا تشوي خلقنا بنا